لن تنام الجر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله عليه عليم كل الطعام كان حلما لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل التوراه قل فاتوا بالتوراة فاتبوها ان كنتم صادقين فمن اتبع الله الكلمه بعد ذلك فهنائك هم ظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إرهيم طريفا وما كان من المشركين إن أول بيت موضع للناس للنبيب بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينا ثم قام ومن لقله كان آمنا ولله على الناس حيث البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله رميه عن العالمين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَيِّدٌ على ما تَعْمَنُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ عَنْ سبيل اللَّهِ مَنْ آمَنَ الله بظافر عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرزوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأن آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد ولي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنتكم الله حقا تقاتلون واستغرموا بحضر الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أغذاء فأنف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته خوانا فأصبحتم وفي رحمة الله وفيها صالدون تلك آيات <تصفيق> الله نكلوها عليك بالحط ومن الله رضي بلما للعالمين ولله نهى في السماء وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أفردت للناس بِالْمَعْرُوفِ بالمغروف وتنهون عن المنكر وهو المؤمنون وأفسره الفاجعون، لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأبار ثم لا ينصرون بحضر من الله وقبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون في آيات ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة لا يفعن من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتكن ان الذين كبروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وبنائك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كم تريق فيها سر أصابت حرس قوم ظلموا أن قالوا وما ظلم الله ولكن أنفوا يوم وكما علمتم قد بدت الموضاء من أفوالهم وما ترصي خرورهم أكبر قد بينا لكم مؤمنون بالكتاب خسنة تتقوا وإن تصركم سيئة يفرقون بها وإن تصروا وتتقوا لا يزركم كيدهم شيئا إن الله ما يعملون محيطا وغالبت من انك تبوء المؤمنين وقاعد وَاللَّهُ والله سميع إِذَا اذ همت طائفه منكم ان والله ولي وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصرح الله ببلي وأنتم أذنه فاتقوا الله على أنكم تشكون إذ تقول للمؤمنين أليم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من زيد، إن تصبح وتتق وياقو. ويمتدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسورين وما جعل الله إلا بسرى لكم ولتغم إنكم به <وما> وَقَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَفْتَرُوا فَإِنْ قَالُوا لَيْسَ لَكَ أَنَّ الْأَمْرَ شَيْءٌ أَوْ تُوبَالِي مَوْرِذُهُمْ فَ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو عزبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء رفور رقيم يا ألوى الذين آمنون تأكلوا بما أضعافا مبعاقا واتقوا الله لأنكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيوا الله رسول لعلكم ترخمون وسلموا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض أعدت في المتقين الذين الضراء والضراء والكاذمين الغيظة والآفين عن الناس والله الحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاطكة أو ظلموا أنفسا انتكروا الله فاستغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوبين ولن فيها ونحن اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين قرح فقد مسى القوم قرح مثله وتلك الأيام داولة قَالُوا مات رَسُلٌ أَفَبِمَا كُنْتُمْ على قُلْ ومن تُنْقَلُوا لَا أَرْقَابُكُمْ وَمَنْ يَنْقَلَ لَا شيئا فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ إلا بإذن الله كتابا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وكما للشاكرين من نبي قاتل معمول فما وزنوا فما لما اصابوا في سبيل الله وما ضرفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولا وما كان قولا ربنا اذل لنا جنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتربط أقدامنا أنفرنا على القوم الكافرين فآفرهم الله سراب الدنيا وقصن فواد الآسرة والله يحب فآتى الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله حب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على قابكم فتنقلبون بل الله أولاكم وهو خير الناصرين سنرقي في قلوب الذين كفروا بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأوى النار وبالسمة والظالمين وَلَقَلْ صَلَقَتْمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحْرُسُونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَجِرْتُمْ وَتَنَادَرْتُمْ فِي الْأَرْلِ وَعَطَيْتُمْ يبجون في أنفسهم ما لا يبجون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجر وليغتلي الله ما في قدوركم وللمعحف ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تويوا منكم يوم الفقى الزمان إنما استدلوا سيطان وبعض ما كتبوا قال كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَرَّبُوا إِخْوَانَهُمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا هزة وَقَالُوا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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أموتن مغفرة من الله ورحمة غير مما دماغون ولئن او قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمك من الله انت لهم ولو كنت فرغ غليظ القلب لنصردوا من خلالك فاطرهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فَتَوَكَّلْ عَلَى الله إِنَّ الله خب المتوكلين إن ينصركم الله فلا ظالب لكم وَإِنْ يغضلكم فمن ذا الذي ينصركم وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي من أن يقول ومن يظهر يأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا أفمن اتدى رجوان الله كمن باء بسوط من الله ومأوان جهنم ورس المصير هم دراجات عند الله والله بصير بما يعمل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبلون في ظلام أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلينا كلكم أن هذا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما يوم التقرجم غارف بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى القاتل في سبيل الله أعرفا قالوا لو نعلموا كتلا يقولون بأفوانهم ما ليس في قلوبهم والله آمن بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقابوا الذين قالوا لإخوانهم وقابوا لو أطارونا ما يكتلوا قل فدوأوا من ألم الموت إن كنتم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل النادي أمواتا بل أقناء عند ربهم يرزقون فإحين بما آت الله من فضله ويستذكرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا طرف عليهم, عليهم ولا هم يحزنون يستذكرون النعمة من, من الله وفضل وأن الله لا أجر المؤمنين الذين اتجادوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أخفروا منهم واثقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فدادهم إيمانا وقالوا خسدنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءهم فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم يريد الله أن لا يجعل لهم كفروا أنما نردي لهم خير لأنفسهم إنما يَزْدَادُ إِثْمًا يزدادوا إثما ولهم آلاهم خبيثا من الطيب وما كان الله ليطنعكم من الظهر ولكن الله يرتبي من من يشاء فآمنوا بالله الله ورفله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أبو النار ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطلقون ما بذلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والله بما تغمنون ظمير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله لفقير ونحن أذياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم الأذى غير حقتنا ونقول لكم عذاب الخير ذلك بما قدمت أنجكم وأن الله <تصفيق> ان الله ليس بالغنى للعبيد الذين قاوموا ان الله عيد لنا ألا نؤمن لرجل خطا يأتينا بقربان تأكلون النار قل و... قد جاء وعيب البنات وبالذي قلتم فإن قتلتمهم كنتم صارقين صَالِحِينَ كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاء بينات والزبر والكتاب المنير كل نفس زائفة الموت وإنما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زخز حالي فقط بفآل ومن خلاة الدنيا إلا ما تعمل كل دون فان ومن خاف الدنيا الا متاع غم لتبنوا في اموالكم وانفقتم لن تسمعوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولا من الذين أوتوا الكتاب من ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتستقوا فإن ذلك من عدم الأمور وإن أخذ الله بيساق الذين أوتوا الكتاب لكبيل ولا تكتمونه فنبدوا وراء أغنورهم واشتروا به ثمنا قليلا فرس ما يشترون لا تقسبن الذين يفرحون بما رَبَّنَا إِنَّنَا كَلَمْنَا مُنَا دِيَنْ يُنَا دِيُمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاصْفِرْ لَنَا جُلُوبَنَا وَكَشْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَرَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا فاستجاب لهم ربهم أَنِّي لا أضيع أمن آمن منكم من زكر أَوْ من سلا بعضكم من بر فالذين مِنْ وأخرجوا من فِي وعودوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا وقتلوا عنهم سيئاتهم، ولأرسلنهم جنات، ولأرسلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تراب. <تصفيق> لا يغرنك تفلّو الذين كفروا في البلاد. لا غرّنك الذين في البلاد. فاذا لَهُمْ ربكم لهم جنات تبعين تحتها خَالِدِينَ خالدين فيها خالدين فيها وَمَا من عند الله وما عند الله اللهم إنا نريد ربنا إن الله ترى الجساد يا أيها الذين آمنوا صلوا وصبروا وظبطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تقول <تصفيق> الله من الذي وإن جئتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وتلات ورباع فإن كنتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك أذنى أنها كروا وآتوا النساء صدقات من نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه مفسد فكنوا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسووا وقولوا وقالوا وقالوا لهم قولا مروفا ولا تؤتوا السفهاء وقولهم فولا معروفا ولا ترطو واليتيم مَا قدتى اذا ذا له منك قطئ ان نشتكم منهم عضفا فدفن اليهم امواله ولا تاكلوا اسرافا وبذلا ان يذبو ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فلم بالمعروف فإذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا, وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب ما ترك الواندان والعطبض نصيبا مفروضا وإذا حضرنت اسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وقولوا لهم قولا معروفا واليوش الذين لو وقافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سبيدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظنما إنما يأكلون في بطون النار وتيطلون سعيرا لذكر الفرق الضلم ثنا فان كن نساء فوق فوقت نيفا نثل ثما ترت وان كانت واقبه فلن نص وعبوه لكل واحد فان كان له ولد فإن لم يكن له ولد وعرفه أبواه فلعوا من السلس فإن كان له إخوة فلعوا الثلث من بعد وصيتي Ja, dat إن كانوا أكثر من ذلك فهم سركاء في الثلث من ذات وصية ليرصى بها غير مضار وصية من الله والله عليم خليم تلك عبد الله ومن يطلع رسوله يدخل مجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يصلى رسوله وتعد حدوده يدخل نارا صالدا والذين يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذين يأتنا بها فآبوهما فإن تابا وأصلحا فأعرفوا عنهما إن الله كان سوابا رحيما إنما التوبة على الله من الذين يعملون السوء جاء وكان الله عليما خكيما وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا خضر أحدهم الموت قال قال تبت الآن ولا الذين يموتون لا تذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرروا شيئا ويجعل الله فيه خيرا وان اردتم استبدال زوجي مكان زوجي واتيتم احداه النقر طاه فلا تاخذوا منه شيئا ا تاخذوا له بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذناكم وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ والاخوات وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واطوانكم من الرضا من الرضعان والتي دخلتم بيهن فإن لم تكونوا دخلتم بيهن فلا جناح عليكم وحلال أغنائكم الذين من أصلابكم وأنتم معوا بين الأخطين إلا ما قل سلقكم